الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم مبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه من اهتد بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه يوم الدين وبعث فلازال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وهو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان الشيخ العلام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى نعم بسم الله والحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبعث. يقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا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 سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وهذا من قبائح اليهود وحسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أخلاقهم الرذيله وطبعهم الخبيث حملهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والطعوب عنه بالإيمان بالجبس والطاغوت وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم بغير شرع الله فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان كل هذا من الجبس والطاغوت وكذلك حملهم الكفر والحسد على أن فضلوا طريقة الكافرين بالله عبده الاصنام على طريق المؤمنين فقال ويقولون للذين كفروا أي لأجلهم تملقا لهم ومداهنة وبغضا للإيمان هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا أي طريقا فما اسندهم وأشد عنادهم وأقل عقولهم وكيف سلك هذا المسلك الوخيم والوادي الزميل هل ظن أن هذا يرود على أحد من العقلاء أو يدخل عقل أحد من الجهلاء فهل يفضل دين قام على عبادة الأصنام والأوسال واستقام على تحريم الطيبات وإباحة الخبائث واحلال كثير من المحرمات وإقامة الظلم بين الخلق وتسوية الخالق بالمخلوقين والكفر بالله ورسله وكتبه على دين قام على عبادة الرحمن والإخلاص لله في السر والإعلان والكفر بما يعبد من دونه من الأوسان والأنداب والجاذبين وعلى صله الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظل ومصدق في جميع الأقوال والأعمال فهل هذا إلا من الهذيان وصاحب هذا القول إنا من أدهل الناس وأضعفهم عقلا وإنا من أعظمهم عنادا وتمردا ومراغمة للحق وهذا هو الواقع ولهذا قال تعالى عنهم اولئك الذين لعنهم الله أي طربهم عن رحمته وأحل عليهم نكمته ومن يلعم الله فلم تدد له نصيرا أي يتولاه ويقوم بمصالحه ويحفظه عن المكارث هذا غاية الخزلال هذا كما قلنا بيانا من الله سبحانه وتعالى حين يذكر قصص اليهود ونصار في القرآن أنه يحذر من سلوك طريقتهم والتزام مذهبهم والكفر ملة واحدة وإن تعددت صورها وأصول الضلال واحدة وإن اختلف أشكالها وليس باللازم كما قلنا من قبل حين يتخلق الإنسان باخلاق اللهود أن يكون يهوديا أو بأخلاق النصارى أن يكون نصرانيا ولو كان كذلك لما جاء التحذير في القرآن والسنة إذ هذا التحذير مفاده أن الإنسان المسلم لا يتمثل بأخلاق اليهود ولا النصارى ولا المشركين ولا المنافقين فلو أن كل إنسان اتصف بهذه الصفه صار يهوديا أو نصرانيا لكفرت الأمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعون سمم من كان قبلكم طريقه من كان قبلكم حذوى القذة بالقد شبرا بشبر وذراعا بذراع ولم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء بالكفر والخروج من ملة الإسلام ولكن مراد النصوص الشرعية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد ذلك ألا يتمثل الإنسان في أخلاقه ولا في أصول استدلاله ولا في منهجه ولا في طريقته ألا يتمثل بغير المسلمين هذا التميز قام عليه ديننا هذا التميز هو أس شرعة كل نبي من الأنبياء فكيف يستوي حق مباطل وكيف تستوي شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى بغيرها كيف يستوي من يسير على طريق الله بمن يصير على طريق الشيطان كيف يستوي من يؤمن بالله بمن يؤمن بالجبت والطاغوت أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط المستقيم لا يستويان قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون المسلم متميز ولهذا المسلم لا يستدرج تحت أي لون من الوان الاستدراج ولا تؤثر فيه الحوادث والمتغيرات مهما كانت صنفها وأشكاله أن ثابت، لا تتغير ولا تتاثر لأنك تواجه بمنهج لا تواجه براي إن كنت مفكرا إسلاميا وإن كانت المسألة مسألة آراء فنعم حق لك أن ترى اليوم رايا وأن ترى غدا خلافا لكن لك إذا كنت صاحب منهج صاحب اعتقاد وصاحب تميز فإنك تؤثر في من حولك ولهذا فمسلماتك ومنهجك وطريقتك حرص الإسلام أن تتميز بها، وألا تشابه من قريب ولا, ولا من بعيد، ألا تشبه غير, غير المسلمين، لا في زين ولا في لباس، في لباس، لا في ظاهر ولا في باطن، لأن طريقتك واحدة، أنت متميز في كل شيء. كل الناس يلبس بلا دليل، أما أنت فتلبس بالدليل. كل الناس يأكل بلا دليل، وأنت تأكل بالدليل. كل الناس يتزوج بلا دليل وأنت تتزوج بدليل كل رجل يأكل مراته بلا دليل وانت تأكل مراتك بدليل كل رجل ينزل ويتكلم ويحكم ويمشي ويحب ويبغض ويوالي ويعادي بلا دليل وانت تفعل ذلك كله بالدليل انت متميز في نقطه لو عقلتها لصرت في الطري لا في السرعه لو عقلتها إنها نقطة التميز إنها نقطة التصور إنها البصيرة قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني جميع الناس يستدرجون وانت لا تستدرج تتباين الأمور وتتفاوت وتتغير اللغة والحوار وأنت ثابت قال الله قال رسوله وقال الصحابة لم يعد هذا الوقت وقت قال الله قال رسوله قال الصحابة اذا ثباتن الارض اولى لمن ظاهرها ربي توكلني مسلما واشفقني بالصالحين اللهم ان اردت بعبادك فتنه فاقبضني اليك غير مفتول لغتك لا تتغير فان تغير لغتك ثبات الارض اولى لك من ظاهرها نقطه هذا التميز كانت محورا عظيما في دعوه جميع الانبياء في دعوة نوح حين يسمع سفينته ويمر به قومه فيسخرون منه ولكنه بغايه العزة إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون ويمضي نوح في سفينة النجاة حتى تكون له النجاة نقطة التميز عند هود عليه السلام وهو يخاطب قومه وهم يخاطبونه ما جئتنا ببينه وما نحن بذلك الهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان قولوا الا بعض الهتنا بسوء قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون لا تمهلوني اني توكلت على مجتمعي على مجلسي على قبيلتي على عزوتي على شيعتي إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخيل بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم قصة التميز في لوط عليه السلام حين يرفضه قومه ويقولون بلسان واحد أخرجوا انا لوط من قريتكم إنهم مناس يتطهرون وحينما ياتيه ملائكه الرحمن في صوره حسام رجال يهرعون اليه قال يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد مجتمع يتنكر باسره فلا تات يا اخي ان تنكر لك واحد اثنين ثلاثة اربعه ألف مليون مجتمع يتنكر الحق باسره حتى يقول لوط أليس منكم رجل نتفاوض ديمقراطية لبرالية أي لغة كل لغة مزدودة عندك أسلمنا من عندك من هؤلاء الحساني لقد علمت أنت ما لنا في بناتك من حق بغاية الوقاحة والجرأة لن نسمح لك بدين ولن نسمح لك بشريعة لا إسلامية لا دينية لا دينية. تعال معنا بشرطنا لا بشرطك. ادخل في ندينا بفكرنا لا بفكرك فلا تتمنى ولا تتعنى ولا تمني نفسك ودعك من هذه الملحمة التي تصطنعها والتي تؤصل لها باساليب رقراقه لكنها لا تثبت على ساق الدليل ولا النص لقد علمت ما لنا في بالك من حق وإنك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه أو آوي إلى ركن شديد رجل رشيد لا يوجد سبحان الله سبحان الله ما أجل هذا القرآن وما أعظم قصفه وما أطفح بيانه الله أكبر أنت اليوم وقبل اليوم وفي أي وقت قد تجد حولك آلافا لكن قد تشعب بالغربه إن انصرف مئات وأولوف وملايين كيف لو كنت مكان لوط وهو يخاطب قومه أليس منكم رجل رجل رشيد سبحان الله ولكنه التميز التميز لو أن لي بكم قوة أو او الى ركن شديد ولما كانت كل فتنه ولو عظمت ستنكشف وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وهنا يستجيب الله لمن صدق ويخذل الله عز وجل من انحرف ولو كان نبي يشفع ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت حكم الحاكمين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 والناس يزولون فلا تظن ان الحق في اي مسألة او الباطل مقرون بالفلان او علان سيذب فلان سيمضي علام وسيشهد الله سبحانه وتعالى لمن كان على الحق ولمن كان على الباطل لن يصل اليك فان دلائل القرآن واضحة وان بينات السنة ظاهرة وان كلام العلماء موجود ولن يزول ولن ينتهي ولن ينقض ولن تمحى معالم الحق ابدا فاثري باهلك وغالبا معك ولا يلففت منكم احد مهما تعددت الرايات والنداءات ومهما فخرفوها رايه الاصلاح رأية التغيير، رأية المشاركة أن أطرق قو... الناس هكذا يضع العمليون يضع الحداثيون اقدامهم ولقد ما لنا لابد أن نشارك لابد أن لا تلتفت ولا يلتفت منكم أحد إلا مراتك لأننا غمثت في من غمسوا فيه وكانت على فرقتهم وعلى دينهم إنهم مصيبوا وما أصدهم اين موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب لكن ليس باللازم أن يكون الصبح غدا ولكن هذا الصبح سياتي حثما اليس الصبح بقريب فهدايه القران عجيبه وعلامات الحق واضحه لكن لا تعمل القلوب لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. صفت حسنتم في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ومدى بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده غاية واضحة فنقطة التميز نقطة مهمة جدا لابد أن تركز عليها نقطة التميز هي فارق بين دين الأنبياء وأقوامهم نقطة التميز هي فارق بين السنة وبين فرق الأمة نقطة التميز هي الفارق بين سبيلين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين وكذلك نفصل الآيات ولك السبيل سبيل المجرمين نقطة التميز لا تكن مع رعاء الناس ولا تعرض نفسك لفتن إذا كان الناس يسيرون على سبيل ويمشون في طريق فإن الكفرة متى كانت دليل حق ومتى كانت أمارة قبول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله تميز تميز بالدليل يوم أن يتكلم أحد بهذا تميز بالمحكم يوم أن يلجا الناس إلى المتشابه تميز بسبيل الصحابة والتابعين ومن تبعهم يحترن إلى يوم الدين يوم نتميز يتميز الناس بمارتن لوثر الذي يعلن مظاهراته ويأخذ جائزة نوبل لأنه تظاهر مظاهرة سلمية لا تكن على سبيل مارتن كن على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم كم يخدعوه لأن هذا لم يكن والوقت الآن وقت اجتهاد ومصالح ومفاسد فإن هذا فعل في الشريعة فإن الشريعة لا تترك سبيلا نجاس. إلا وتنمح إليه جملة أو تفصيلا. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمك في فتنتك هذه السبيل المحصورة بين كلمتين بين صبر ونصح لا تظاهر وخروج فإياك تقول ان هذه الوسيلة لم تكن موجودة وللناس ان يحدثوا من الوسائل ما يفردون به الحقوق فضلا عن ان يكون ذلك لو صح منوطا بما لا يخالف الشرع فان هذا اتهام وهذا شهادة بتقصير الشرع في انه لم يبين سبيلا يمكن ان يأتي في عصر من العصور يكون سبيل نجاء اغفر الشرع هذا وشرعة محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن شرعة أبي بكر وعمر والصحابة ومن تبعهم من التابعين الأوائل وإنما الشرعة باقية إلى يوم الدين فعلى ما أغفر الشريعة تلك الوسائل المستحدثة الذي يكفي أن أول من أحدثها ليس شيخ الإسلام لنقول إن هذا الاحداث كان باستنباط دقيق في النصوص ومراعاة للمصالح وليس من إحداث أحمد بن حنبل وليس من إحداث الفقهاء الاربعه وليس من إحداث ائمه الإسلام لكن حسبك وبلا خلاف أنه إحداث لفظته الديمقراطية الباطلة التي كنتم بالأمس تحذرون من الانخراط فيها وأنتم اليوم رجالها وقاداتها وشارتها والأيد التي تطبقها والأبدان التي تشارك في ساحاتها سيدنا لله وانا اليه راجعون فاختر اي رجلين تتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم او مارتن الذي حاز على جائزه نوبل 1964 فنسال الله سبحانه وتعالى الهدايه هذا سبيل واضح وهذا امر بين الم ترى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وطرف الايمان بالله كيف تترك الإيمان بالله وتؤمن بالجبية والطاغوت هذا سبيلهم والمستفاد منه لك أنت ومن أجله قص الله عليه كيف تترك الحق وتتعلق بالباطل؟ كيف تترك الميراث الرائع والسلسلة النظيفة يحدث فيها جبريل عن رب العزة ويحدث فيها النبي عن جبريل ويحدث فيها الصحابة عن النبي وخيار أئمة وكلهم منتقدون وكلهم قد صبرت احوالهم فالثقة الثقة والثقة ولا أقل من ذلك إلا ان يتابع كيف تطرق هذا وتأتي إلى سبيل المجرمين الغربيين الذين تفعوا محاربتهم وأن في شباكهم يؤمنون بالجبت والطاغوت وترقون الإيمان بالله والجبت والطاغوت كل ما عود من دون الله وكل ما أشرك بالله سبحانه وتعالى بسببه فكل عبادته من الجبت والطاغوت وكل كفر هو من الجبت والطاغوت سواء قلت هو الشيطان قلته هو الساحب قلته, قلته عبادة غير الله كل ذلك صحيح وهذا تفسير بأفراد المعنى فطالما نولت عارض بينها فالكل يصطف أن يكون تفسيرا هذه الجريمة الأولى أنهم تركوا الإيمان بالله وأمنوا بالجبت والطاغوت تركوا الحق وأمنوا بالباطل لهذا لا تترك الحق أبدا كن في أي طريق وفي أي مسألة قبل أن تقدم مثل قبل أن تقدم مثل مش بعد أن تقدم وترفع الرايات وتنزل في الساحات تأتي بعد ذلك تقول انا سأبحث عن الأدلة لي هو أنت نزلت بلا ادله هو أنت تكلمت بلا ويا ويعترأ الأدلة الآن أدلة سوصل بها الحق ولو كان على نفسي أو أذلة سأبرر بها موقفي أي كانت لا تنزل إلى ساحه لا تحدث قدمك لا تخرج من بيتك لا تحق رأسك إن استطعت إلا بدليل هذا واضح وجلي وبين في سبيل المؤمنين واعلم أن الأمور ثلاثة حلال بين وحرام بين وبينهما مشتبهات قد تشتبه عليك المسألة اجعلها من المشتبهات وما واجب المسلم تجاه القسم الثالث الواجب على المسلم تجاه القسم الثالث فمن اتقى الشبهات فقد استبرى لديني وعرضي ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يوقع ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أنا لا أحتاج أن أخوض أمرا ثم بعد ذلك أبحث عن دليله اذا لما أستيت ولما ولما ولما هذا أمر مسلك عام يا اخواني مسلك عام لا تتصوروه في شخص بعينه مسلك عام في كل حال مع كل أحد إذا ترك الطريق وانحرف عن السبيل الصحيح إذا الحق هو إذا إذ إذ الصراط المستقيم هو معرفة الحق بدليل ودعوة إليه إدنا الصراط المستقيم وما الصراط المستقيم هذا الصراط المستقيم معرفة الحق بدليله والدعوة إلى ذلك بس تعرف الحق بدليله بدليل من الكتاب والسنة وإجمع الأمة هذه الجريمة الأولى طيب الجريمة الثانية جريمة التلبية جريمة عجيبة عظيمة قلب المسلمات ومن مدحته بالامس ستذمه اليوم ومن زممته بالامس ستمدحه اليوم تلك الجريمة اليهودية تلك الجريمة الكفرية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين امنوا سبيلا أنتم اقوم سبيلا من المؤمنين ولقد علم الله من قلوب اليهود حين تكلموا بذلك أنهم يعلمون أن سبيل المؤمنين أعظم من سبيلهم وسبيل المشركين ولكنهم الذين يقولون تحت المتغيرات برض وتحت الأحداث المتلحقة وتحت المكائد وتحت الاتفاق على عدو واحد هو المؤمنون أنتم اهدى من الذين امنوا سبيلا بالله عليكم انطقوا بالحق بالله عليكم يا معشر اليهود أصدقوا مرة صحيح أن عبدات الاوثان اعظم من عباد الله صحيح هذا؟ أنتم مقتنعون بهذا؟ لا لا هذه مجريات الأموم هذه مستلزمات العصر هذه مصادر الاستدلال في القضايا الواقعة مش لازم بقى ان احنا لسنا في وقت الان نشوف كتب الاسمدل والجماعة الخلال الاجوري الاسماعيلي البربهاري لا لا لا لا لا ولا ايضا نستطيع ان احنا نقول ليه الإبرالي أنت الإبرالي ولا للصوفي أنت ولا للإخواني أنت لا لا لا مقتضيات الأزمة التي نعيش فيها الحقيقة مقتضيات تستدعي أن نغير جلدتنا أنتم تعتقدون هذا يا معشر اليهود أنتم تقولون لهؤلاء عبدات الأوثان أنتم أقوموا من الذين أمانوا سبيلا هل أنت يا مسيلمة يوم أن أردت أن تعرض القرآن بكلامك هل أنت مصدق نفسك صحيح هل فعلا قام في نفسك أنك أتيت بكلام يماثل كلام الله ألا أنت مقتنع لهذا قال له عمر والله إنك لتعلم إنك لكاذب أنت كاذب وأنت تعلم أنك كاذب كثير من الناس يصح أن تقول في هذا والله إنك لتعلم إنك كاذب، والله إنك لتعلم ان سبيل المؤمنين كذا وكذا والله لقد ظهرت معا الكتب تبحث عن مبرر فما وجدت الا علامات الحق امامك ولكن ليس من صريح ان تقول الحق لاذا يمدغي ان تبقى في مرطع الشبهات مع مش معقول مش معقول ابدا مش معقول كل الكتب دي تغلب مش معقول كل الكتب دي مفهاش امارات الحق مش معقول الكتب دي كلها سيبها للجواني في نقل وهو اشعاري مش معقول مش معقول ابدا مش معقول لا بحثش في شيخ الإسلام لا يعقل أنا لم أبحث في الخلال مستحيل لم أمر بللكائي. ليس من المعقول أن أمر بسببات الأمة مش معقول الجواني لا يذكر في سلسلتي يوم أن أقول الجواني في قضايا الاعتقاد والمنهج والسبيل والسنة فاشهده أنه قد ذهب عقلي إلا إذا كان قد قال حقا ليس هو الذي بل أيد به من صبقه من أئمة السنة ويكون الاتباعه لأئمة السنة فما بلنا في عصر الآن نحن وراء الجويني وابن حزم والقرطبي المفسر وأين سائر ولهذا تأتي التعليمات الآن لا تسمعوا لهؤلاء المشايخ لا تسمعوا في الأزمات لهؤلاء استفتون في الصلاة و استفتونهم في بشيء لكن ما في الأزمات هذه لأنهم الحق وأنت تعلم أن من صح له الفتية في الصلاة صحت له الفتية في الثورة ومن صحت له الفتية في البيع صحت له الفتية في المظاهرة وإن الجاهل بصلاته كيف يكون عالما بمصير أمته كيف هذا كيف هذا أنت جاهل بطلعتك. أنت عاجز وانت تسمى هؤلاء علماء حيث أن تفت مراتك في قطرة دم تسيل في غير موعدها تقطع الصلاة أم لا فكيف تحدد مصير الأمة كيف أتظن نك بكثرتك هذا حزت ما لم يحزه أحد أتظن لنا ضعاف لما لم يكن لنا مثل هذه الرايات الكثيرة ولا المؤتمرات الحاشبة لا والله إن عندنا من الحشد الهائل ما لا تستطيع أن تقوم لا أنت ولا غيرك عندنا الحشد الهائل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى حشد هائل تقع عليه حشد هائل يجعلنا أصحاب رؤوس عالية مرفوعة لأنه ليس عندنا استدلال بمتشابه نخشى أن تكتشفه وليس عندنا بصر في استدلال نخشى أن تاتي بالكتاب لتصبحنا أمام الناس أبدا ولكننا الذي نقول مما قاله السلف رحمهم الله تعالى هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا والله إنكم لكذبة وإنكم لتعلمون إنكم لكذبة لكنها سنة ستبقى ستبقى سنة نترك الإيمان بالله ونؤمن بالجبت والطاغوت نترك الحق ونأتي إلى الباطل اثنين إنها سنة قائمة أن الإنسان ينغمس في الكذب والضلال وفي أول مرة قد تكون ادراس الخطر وإشارات الضرر في قلبي ولكن كلما زاد الإنسانه الإنغما... انغماسا كلما قلت اشاراته الإنذارات لأنه جهاز الإنذار لما يبقى كويس أول ما تيجي من كده يديك صوت عالي بعدين لما يضعف شوية يبقى الصوت إيه بقى... ولما يعطل خالص ما عادش إنذار ما عادش صوت إنذار خرار فتبدأ مثلا كده أصوات الإنذار تختلف قوة وضعفا الاول وبعدين وبعدين حتى خلاص لم يعد هناك انذار صوت انذار والان انغمس الانسان في الفتنه لي يقول بقول اهل الباطل ولا يشعر ويحسب انه يحسن صنعا وقد يصل الى درجه الطبي على القلب فيقتل الانسان في سبيل باطل وهو يحسب انه يحسن صنعا هذا الذي قتل عليا وهو يرفع راية الإصلاح قائلا إن الحكم إلا لله وهو يقتل عليا ضلعا ولم يبصر نصا واحدا فيه وهو الذي يقول ولو أن لمئة نفس تموت في علي لقد نشدهم ألا يقتلوه مرة واحدة ولكن يقطعوا منه جزءا جزءا أتظنون لما يلحمه ووقت العذب أتظنون لما حتى لا يفطر لسانه عن ذكر الله لا يريد أن يموت مرة وحيدة إنما لا تعطلوا بدني ولا تفقدوني حياتي وأنا بإمكاني أن أذكر الله سبحانه وتعالى دقائق معدود خذوا يدي خذوا رجلي خذوا أنفي خذوا كذا واتركوا لي لساني أذكر به ثم يمدحه عمران بن حطان هذا الخارجي من خوارج القعدية يمدحه يا ليت يا ضربة من تقي من تقي يصف بأنه تقي ولهذا يرد عليه السنيف يقول ضربة من شقي لا من تقي فانظروا سبحان الله كيف إذا انغمس الإنسان في الضلال فقد جهاز الإنذار وفقد المناعة وعليه فتهجم عليه الفيروسات من كل مكان هذا المبدأ اليهودي هذا المبدأ اليهودي أن يجذب الإنسان حتى يصدق نفسه يوما ما فإن من أكثر كذب وتعوده صدق نفسه يوما ما هذا الأصل وليس باللازم أن كل من وقع في هذا الأمر يكون يهوديا أو يكون نصرانيا وإن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاثة آية المنافق أربع من, من كنا فيك منافقا خالصا ولا يعني هذا أن الإنسان يكون منافقا لنفاق الاعتقاد الذي يخرج به من ملة الإسلام فاحذر أن تكون على صفة من قريب أو بعيد بصفات هؤلاء هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أمنه نصيب من, من الملك أي فيفضلون من شاء على من شاء بمجرد أهوائهم فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة فلو كانوا كذلك لشحوا وبخلوا أشد البخل ولهذا قال فإذا أي لو كان لهم نصيب من الملك لا يؤتون الناس نقيرا أي شيئا ولو قليلا وهذا وقف لهم بشدة البخل على تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله وأخرج هذا مخرج الاستفهام المتقرر إنكاره عند كل أحد أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أي هل الحامل لهم على قولهم كونهم شركاء لله فيفضلون من شاءه أم الحامل لهم على ذلك الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من قبله وذلك ليس ببدع ولا غريب على فضل الله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذريته من النبوة والكتاب والملك الذي أعطاه من أعطاه من أنبياءه كداود وسليمان فإن عامه لم يزل مستمرا على عبادي المؤمنين فكيف ينكرون إن عامه بالنبوة والنصر والملك لمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأجلهم وأعظمهم معرفة بالله واخشاهم له فمنهم من آمن به أي محمد صلى الله عليه وسلم فنال بذلك السعادة الدنيوية والفلاح الأخروي ومنهم من صب عنه عنابا ودغيا وصدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معصيهم وكفى بجهنم سعيرا تسعر عليهم من كفر بالله وجحد نبوة من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة ولهذا قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا أي عظيمة الوقود شديدة الحرارة كلما نضجت جلودهم أي احترقت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ ولما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم وسجية ترر عليهم العذاب جزاء وفاقا ولهذا قال إن الله كان عزيزا حكيما أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وسواد وعقابه والذين آمنوا أي بالله وما أودب الإيمان به وعملوا الصالحات من الواجبات والمستحبات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة أي من الأخلاق الربيلة والخلق الزنين ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب وندخلهم ظلنا ظليلة أي دائم الظل نعم هذه الخلاصة ولهذا يبين الله سبحانه وتعالى في كتابه هذا الارتتاب المثاني الذي تثنى أخباره وتثنى تقريراته كأنك بالقرآن يا اخواني كأنكم بالقرآن صورة واحد كان هذا القرآن صورة واحد وسبق الشافعي رحمه الله تعالى حين قال لو تدبر الناس ما في هذه الصورة لك فاته صورة البقرة ولا العمران ها؟ العصر كم مئة آية كم قرايح والعصر والعاصر ان الانسان لفي خذ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لو تدبر الناس ما في هذه الصوره لكفتهم كان سبحان الله بالقران صوره واحده لكن التضبر يعني المساله مش مساله الجديد المساله مش مساله ان احنا نسيب الماضي وكيف نواجه الجديد الواقع الجديد نريد أن نواجه هذا الواقع طيب الماضي لا لا لا ما في كلام في الماضي خلاص اغلقنا الماضي اغلقنا الماضي إيه على إيه أغلقناه على إيه جرح في الأمة حصل نضفنا عقمنا خيطنا على السليم ولا نطرخه حتى يقتل بجرحه طريقة وحيدة ما عندنا تجديد ما نهج اهل السورة والجماعة سبيل المؤمنين في جديد اخواني في جديد يعني في اجتهاد ممكن يكون في اي عصر ولا المسألة هو هي التعرف عليه ونقله اهل التعرف عليه ونقله هذا هو ليس إلا ليس الا التعرف عليه ونقله مهما كانت المستجدات مهما كانت المستجدات لكن يأتي الراسخون فيحسنون اسقاط منهج آيال السمة على الواقع ولا يختلفون ولا تشتبه عليهم الأمور إنما السبيل واحد والطريقة واحدة والمنهج واحد القرآن كل واحد كل واحد إن تضبرت إن تضبرت الفاتحة وجدتها يا البقرة ووجدتها يا عمران ووجدتها يا العصر ووجدتها الاخلاص وانت دبرت الإخلاص وجدتها البقرة ووجدتها هالي عمران ولكن ثنية الأخبار لتتأكد المعاني الكبار فهل من متدبر يعقد لو ذكرت لكم قصة آدم من عندي خمس مرات لمللتم فكيف لم يحصل هذا في القرآن لو ذكرت لكم قصة موسى مرات ومرات لمللتم فعلى ما حصل هذا في القرآن لو أمرتكم بالصلاة عشر مرات وكان هذا من قبل لمللتم قلتم خلاص سمعنا بها خلاص لكنها كررت مئة المرات. لو أمرتكم بالزكاة لمللتم ولكن كره. لو أمرتكم بالتوحيد عشر مرات لبللتم ولكن القرآن كله قائم على التوحيد أنا عاوزة تنتبه لدي إن أيضا من الشبهات وأيضا من أساليب الانحراف أن تظن أنك في حاجة إلى جديد في كل مسألة وعليه فإنك تقول إن ما حصل من هذا المنهج الضخم ليس هو المعني به هذا الواقع فصل فصل وكأن مثلا وقعك هذا، وكأن سلطانك هذا ما مر على التاريخ عجيب أكيد أن مثل هذا السلطان مر على التاريخ صح أكيد وأكيد إنه ما من تاريخ إلا وفي إمة سنة وأكيد انه لو حصل خروج عن مناج آل السنة والجماعة من هؤلاء الإمة لنقل أو أن هذا غير متفور لماذا تشعروننا بأن الذي حصل وبأن هذا السلطان الذي كان عندنا سلطان نزل من السماء لنا خاصة بلا منهج نتعامل معه ولكن هو سلطان نزل من السماء وفي المقابل نزل شباب الميدان من السماء ابتلان الله وقدر ورفع الله عز وجل وقضى والحمد لله رب العالمين لا تفكر لا تتضبر لا تدخل أحكاما لا تسقط كلاما لا تتكلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم لماذا تشعرنا بهذا لماذا تشعرنا هذا الواقع واقع مغاير مختلف فالقرآن دلالات واحدة والطريق واضح والمنهج بين والقرآن تسمى أخباره من باب التأكيد هذا سبيل اليهود والنصار بيّنه الله سبحانه وتعالى ثم ماذا بعد ذلك بيّن الله عز وجل الحامل عليه على ذلك عندهم وهو الحسد الحسد فرد الله عليهم سبحانه الرد العقلي أم يحسن الناس على متهم الله من فقد أتينا إلى إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناهم ملك وجعلنا لإبراهيم هذا الذي قيتموه ووفقتموه وأضرمتم النار عليه وقذفتموه فيه وكان بإمكان الله وقدرته سبحانه ألا يدرك هؤلاء إبراهيم أو ألا تشتعل نار إبراهيم فكل ذلك قادر رب عليه سبحانه ولكن افعلوا ما شئتم ثم دون فلا تنظرون إن وليي الله كادوا اجتمعوا وأقلبوا ووثقوا وأضرموا واشتعلت النيران فما أطفاها مطر ولا أخمد لهيبها ريح وانتظر الناس نتيجة حتمية لا بد منها ألا وهي الرماد سيكون إبراهيم رمادا ولكن نتيجة التي ظهرت لم يسطرها أحد ولم يكتبها جهاز أمن دافع عن إبراهيم قلنا يا نار وهل النار تسمع قلنا يا نار وهل الخطاب لغير العاقل يصح قلنا يا نار أنت من خلق الله كوني كما يريد الله بردا وسلاما وكانت بردا وسلاما ليست بردا فقط كانت بردا وسلاما وها هو إبراهيم ومن بعد إبراهيم ذرية إبراهيم جعلنا فيه فيها هذه الذرية النبوة والملك فهل تحشدون محمدا صلى الله عليه وسلم على ذلك وان محمدا صلى الله عليه وسلم إنما هو من أبناء إبراهيم فإن إبراهيم عليه السلام له إسحاق ويعقوب له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وإن له إسماعيل وإسحاق وإن من إسحاق كان يعقوب ومن ثم ذرية يعقوب من الأنبياء كل الأنبياء من الشرلاتي أما إسماعيل عليه السلام فلم يكن من دورياته إلا محمد صلى الله عليه وسلم أم يحسن الناس على متابة الله ونصدف فقد أتينا إلى برهم الكتاب والحكمان هذه مسألة قصة الصراع بين الحق والباطل والعاقبة لمن للمتقين ثم يبين الله سبحانه وتعالى بعد هذا كله يبين الله سبحانه وتعالى العاقبة التي تنتظر من أعرض وجحد والعاقبة التي تنتظر من آمن والستسلم فيذكر الله سبحانه وتعالى مآل الكافرين ومآل المتقين هذا هو القرآن في جميع صوره القرآن في جميع صوره هو هذا صراع عاقبة صراع عاقبة أليس هذا اخواني إخواني فين قلت فين الصلاة في الصراع فين زكاة في الصراع ها؟ فين التوحيد في الصراع نقول الصلاة بالصراح أن الصراح بين حزب الله وحزب الشيطان وحزب الله المتقون وما علامة التقوى فعل الأوامر واجتناب النواة وأعلى ذلك التوحيد فواغن الأوامر كله من يفهم ولهذا القرآن كله كما قلت لك كأن مصورة واحدة مهما تعددت آياته لكن لمن تضبر ولهذا قالت نبي العز الله تعالى حنفي بأن القرآن كله توحيد توحيد لانه اما إخبار عن الله سبحانه باسمائه وصفاته وربوبيته وعلوياته وإما اخبار عن رسله الذين ناسه بعض من والتوحيد وإما إخبار عن أوليائه الذين هم اتباع الرسل ومن وايضا اخبار عن من عامس هؤلاء اتباع واما وهذا حزب التوحيد واولئ المشركون وإما اخبار عن جنة النار وهذه عاقبه الموحدين وعاقبه المشركين اذا القران لو حوائيه أن تخلع نفسك من القران اياك ان يخاطب الله عز وجل ايها الذين امنوا لا تتاخذوا اليهود والنصارى أولياء فتظن انك انت مخاطبا بهاي حينما يتكلم الله عن اليهود فانت مخاطب عن النصارى فانت مخاطب حينما يذكر الله عز وجل قصة نوح مع قومه هي قصتك قصة هود مع قومه هي قصتك الدعوة قصة واحد قصة واحد صعد من برها نوسم وابراهيم وموسى وعيسى سليمان داود صعب من بره هذا وانت وحد من من يصعب من بره وان لم تكن نبيا ان كنت على ضربين قصة الدعوة واحده وقصة الناس مع الدعوة واحده وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين قصة الدعوة واحدة فلما لا تكون قصة قصة لك ولما لا تكون قصة هود قصة لك واضح اخواني ارجو الانتباه مثل هذه الامور المهمة جدا التي يسمونها رجعية ليست برجعية وانما هي التمسك حاصل الامر فاستقم كما امرت المطلوب مني في المرحلة هذه ما كان, مطلوب ما كان مطلوبا منك في المرحلة الماضية لخص لي اشيك العلي افهم ولا تكثر علي فاستقم كما امرت فافصل اكثر فاستقم كما امرت ومن تاب معك فسر اكثر ولا تطغوا حول ان الانسان لفي غسل الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهل يحصل فرج بهذا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فناكل ونشرب ولو أن آل القرآن آمنوا وتقول فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن المشكلة كانت في الحاكم والحمد لله رفعها. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليوثقهم بعض الذي عمل. لم لن يحصل لنا تمكين إن بالمظاهرات والخروج والاعتصامات والإضراب هنا فيحصل التمكين. وأعوذ الله الذين آمنوا منكم عن الصالحات. لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ما عندك غير القرآن يا شيخ ما عندي غير القرآن يصلح القرآن في ميدان التحرير، يصلح القرآن في ميدان الكون كله بل لا يصلح أي ميدان إلا بالقرآن تلك هي القصة من أولها إلى آخرها ألم تر إلى الذين موت نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا إلى قوله سبحانه وتعالى وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها آيات جديدة والمعنى واحد باذن الله فالقرآن كله صورة وحيد ولا أكون مبالغا إذا قلت القرآن كله آية واحده لمن تدبر وعقل نعم نتذب هذا القدر